أحقق وضرى وقد سمى أحوال عباده عينا وفقرا وأنزل الماء وسق أسجاب السرى أحمده سبحانه فهو الذي أجر عن الطائعين أجرى وأسجل عن العاقين شسرا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه جبيب النمل في الليل إلى سرى سبحت له السماوات وأملاتها وسبحت له النجوم وأخلاتها وسبحت له الأنهار وأسماتها وسبحت له الأرض وسكانها وسبحت له البحار وحيثانها وإي شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسليحهم سأسهد أن لا إله إلا الله وحده لا تريك له لا نزله ولا تريك ولا كفأ ولا نسل ولا نظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجه على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الجاثرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة والأخوات لما خلق الله تعالى الخلق قدر أن يكون الخلائق في محدار طاعتهم لربهم جل وعلا أن يكونوا متفاوتين ومتنوعين فمنهم من ينظر إلى أمر الله تعالى له فيتعلق وينظر إلى نهل الله تعالى له فينتهي عنه ومن الناس من لا ينظر إلى أمر ولا نهل وإنما يتأمل فيما تشتهيه نفسه ويتقلبه هواه فيقبل إليه سواء أباح الله تعالى هذا الشيء أو حرمه عليه كما قال الله سبحانه وتعالى أرأيت من اختخذ إلهه هوا فجعل الله تعالى بعض الناس عابدا لهواه يقول الحسن القصري رحمه الله تعالى هو النبي لا يأمره هواه بشيء إلا ركبة بيد امره هوا في النظر الى شيء لم هل هذا في حلال ام حرام انما فعله مباشره ما دام ان نفسه ترضيه فهذا هو الميزان عنده واذا شاء سمعه اذره وتسمع شيئا سمعه دون ان يتأمل هل هو حلال ام حرام واذا علم له ان يتكلم بشيء وفيه متعة له او انصر لمجالسه تكلم به دون ان ينظر هل الله تعالى يرضى بهذا الكلام هل الله جل وعلا يسخط به ام أن, ان هذا يقربه الى ربي ام عنه لا يتفق إلى هذا أبداً إنما ينظر فقط إلى شهوة نفسه وهواه مع وجود هذه الطائفة من الناس أمر الله تعالى بسعيرة عظيمة وهي السعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه السعيرة التي بين الله عز وجل أن سبب الخناية على أمتنا هو قيامهم بها هذه السعيرة التي لما وقف الله تعالى نبيه وعبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أبرز صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما ذكر الله تعالى لعنته لبني إسرائيل ذكر أن سبب لعنسهم هو تركهم للامر بالمعروف وتركهم للنهي عن المنكر ولما مدح الله فريقا من بني اسرائيل في بعض الايات مدحهم بانهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اسمع مثلا قال الله عز وجل في وقت نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحانه الذين يتبعون يتبعون من الرسول ما هي صفاته النبي الأمي الذي يبدونه مكتوبا عندهم في السورات والإنجيل ما هي صفاته يا ربي يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر فبيّر الله تعالى أن من أبرز صفات نبينا صلى الله عليه وسلم الأبر بالمعروف والنهي عن المنكر لاحظ لم يقل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في السورات والإنجيل يقوم ليل ويصوم النهار ويتصدق ويجاهد في سبيل الله ويصلح بين المتخاصمين ويفعل ويفعل مع ان هذه اعمال صالحه بذاته لكنه ذكر صفه هي من اقرب الصفات تركها يؤدي الى ان يعم الله تعالى الناس بعذاب من عنده ولما مدح الله تعالى امتنا قال جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس اذا نحن خير الامم خير من امه صالح وخير من أمة هود وخير من أمة شعيب وخير من أمة نوح وخير من أمة نوح وخير من جميع الأمم على أنبيائهم أفضل الصلاة والسلام لماذا يا ربي نحن خير أمة أخرى للناس لماذا قدمنا الله تعالى على جميع الأمم لماذا أمتنا هي المقدمة أيضا في الحساب يوم القيامة لماذا أمتنا هي الأكثر وجودا في الجنة لماذا أمتنا نبيها هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ورأس الأكثيان لماذا اسمعوا الاستفاد كنتم خير امة اخرجت من يا ربي لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فاذا توجنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ترنا شر امة اخرجت وذلك لان سبب خيرية الامة هو قيامها بهذا الشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا لم نقم به ذهبت عنا صفة الخيرية وانتقلنا إلى الصفة الأخرى ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ماذا يفعلون يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر طيب الإيمان بالله واليوم الآخر هو أعظم ما ينبغي أن يعتقده المسلم من العقائد. طيب بعدها ماذا ذكر من كتابهم؟ ماذا ذكر بعد الإيمان مباشرة هل ذكر الصلاة رأى عظيمة هل ذكر كراءة القرآن وتناوته هل ذكر في سبيل الله جر والسلام الإسلام هل ذكر بر الوالدين هل ذكر شيئا من هذه العبادات التي ربما حرص عليها الناس وتركوا غيرها تسمع إلى ما ذكره قال سبحانه وتعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر وماذا يفعلون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بل إن الله جل وعلا لعن بني اسرائيل ولن يذكر ربنا جل جلاله ان سبب لعنتهم تعاطيهم للمسكرات او وقوعهم في الفواحس والمنكرات او تعاطيهم للرباء وهذه دلت يسمعها في انتباع لكن انظر الى الصفة التي نص الله تعالى عليها بعد ما ذكر لعنتهم قال جل وعلا وهو يذكر خبر بني اسرائيل عبرة لنا وعبرة رأي جماعة لما يذكر رب العالمين لنا كفة من احوار السابقين في كتابه ليست تذكر ما اجلس لسري فقط وان الانسان لسماع قصص لا لقد كانت في قصصهم عبر لولي الالباب المقصود ان تحذر وان تنذر وان تقتدي فاذا ذكر الله تعالى شيئا أن حسنا قربه الي ابتعد واذا ذكر شيئا سيئا استحق به اللعنه او العذاب او السخط كانك تستعد عنه فاذا سمعت الله تعالى يذكر لك امثله من امثله الاقوام السابقين علم ان فيه لك تحذير وانذار قال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فإذا عصوا عرفناها عصوا وكانوا وقعوا في فواحات ربما شربوا خمورا ربما قتل بعضهم بعضا ربما شربوا ربما قردو في صلواتهم لكن ما معنى وكانوا يعتدون ما هو شيء ربي الذي فوق العصيان ذكرته اسمع ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ما هو عدوانهم كانوا آه يا ربي خبرنا كانوا لا يتناهون عن مكر فعله تئس الكون لبئس ما كانوا يفعلون الذين يقعون في المنكرات حتى تآلفها قلوبهم واعلهم وتصبح امرا طبيعيا عندهم كانت هذه مجموعه يركبون السيارة وادي اسدل الموسيقى وامر طبيعي اننا نسمع موسيقى في جماعة هذا منكر كيف لا تتناهون عن منكر في السموع تجد ان مجموعة يجلسون امام السلفات وامامهم امران تركث او على اي حال كانت لا يجد ان ينظروا اليها ومع ذلك يتبثم بعضهم الى بعض ويتحدث بعضهم مع بعض وربما احكسوا الساي والقهوة وتحدثوا بانواع الحديث وكأنه لا يفعلون منكرا يعني وصلت المنكرات الى جرجة ان الناب ايها الاخوة والاخرات تعودوها الى جرجة ان سائل المنكر لم يعد يتكئر انه يقع في منكر وهذه هي الطابقة اذا وصل الحال بالمثالات تصبح اشياء طبيعية عند الناس تصبح المسيطة في طبيعية ما نستحل اننا نعقل لما نسمعها او يسمعها غيرنا امامنا ويصبح النظر الى النساء المتدرجات في التلفاز والانترنت والجرايد والمجلات أمر طبيعيا يصبح الى فتحنا الجرائس ونظرنا الى صور ملكات الجمال وانواع النساء من المغنيات والراقصات والممثلات بكامل زينتهم يصبح امرا عاديا انا اسلها الجريدة واقرى الاخبار وامر على هذه الامر ولا يحدث في قلبي ان انتها ليس لأني راض بها كلا وانما لانني تعودت عليها الى درجة اني ما اتشعر ان امامي منكر وهذه الطامة يا جماعة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ليس في القضية انهم يقعون في المنكر القضية انهم لا يتناهون عن منكر فعلوه وإلا توقوع المرء في المنكر إذا تبعه استغفار وإنابه ورجوع إلى رب العالمين ربما صار أحيانا بعض الصيئات فيها خير لأصحابها لما تدفعه إليه من الطاعه والانتشار لله توقوع المنكر من الإنسان يقع من بني آدم كما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء ليس في القضية هنا القضية أن يقع هذا المنكر ويتلوى ويتعدد وينتشر إلى جرجة أن المنكرات بدا تنتشر والناس لا يشعرون أنها منكرات ولا ينكر بعضهم على بعض وأن فاعر المنكرات أنفسهم لا يستشعرون أنهم يعصون الله أثناء فعرهم المنكر فيبدأ الناس لا بعضهم بعضا عن المنكر كما قال جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فألوه ثم الله وبيّن أنهم بذلك انحطوا إلى أدنى الأمم لذيك كما كانوا يفعلون أيها لا الكرام ذكر الله تعالى حال الأمم السابقة ذكر حال أمتنا أنهم خير أمة وصل الناس لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ذكر بني إسرائيل فمدح طريقا منهم لما أمروا بالمعروف له عن المنكر وزم طريقا منهم ولعنهم لما تركوا هذه الشعيرة وذكر الله تعالى الأمم السادقة وما فعل بهم من إهلاسهم ولك أن تمر بذكرك على قوم شعيب وقوم لوب وقوم مود وقوم صالح وغيرهم من الأمم وتستمع بعد ذلك إلى قول الله جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم ها يا ربي ما هو الذي لو كان موجودا عندهم لم ينزل فيهم العذاب فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب إنيا ناس عندهم بقية إيمان بقية حلم بقية خشية خليل من الخشية في قلوبهم فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قنية طيب واذا كان يا رب هؤلاء عندهم في قلوبهم بقية ايمان وخشية فتدفعهم الى ماذا قال سبحانه قلوب قنية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم فبين الله تعالى أن من كان عنده ولو قليلا من إيمان فإن هذا الإيمان سيجفعه بلا شك إلى أن ينهى عن الفساد في الأرض أي ولا حبه الكرام ذكر الله عز وجل في كتابه أنواع الناس في الأمر المعروض والنهي عن المنكر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفا من ذلك فبين عليه الصلاة والسلام في مثال بديع حال الذي يقمر بالمعروف وينهى عن المنكر وحال الذي يسكت عن ذلك بل حال الذي يقع في المنكر وربها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يسكت عن إن المنكرات يوسك أن يعمه الله بالعذاب مع الذين فعلوا هذه المنكرات كما جاء في العديد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر جبريل أن يهلك قرية من القرى قرية عاطية حمر الله تعالى جبريل أن ينجد فيها عذابا قال جبريل جبريل حتى ينظر إليهم تايد فيهم ربما تراب كمور فيهم من يصعون فيه أنواع من المنكرات فيهم عطون لوالديهم، فيهم سقرات ناس يأكلون الربا أنواع من المنكرات فيهم ناس ربما يعني يصعون في أنواع من الشرك جعل جبريل ينظر فيها أنواع من المنكرات ولكن فيهم رجل صالح عذاب يوم الليل و النهار النهار يتفقد يثني شكر الله عنده انواع من التقرب الى رب العالمين فقال جبريل لما امره الله تعالى بعذاب الحريه كلها يا جبريل يا ربي ان فيهم عبدك فلان جبريل يعلم ان ربه جل وعلا لا تقف عليه قافيه لكن جبريل يريد ان يفهم كيف يهلك معهم وان جبريل سينفج كما قالت الملائكة لما قال الله تعالى اني جائلا في الارض خليفة قالوا وتجعل فيها من يبتج فيها ويبتج الدماء. في لم تقله الملائكة اعتراضا فانهم لا يعصون الله ما امرهم وانما قالتوا افتهاما واسترشادا وطلبا من سهم فقال جبريل يا رب ان فيهم افتك فلان هذا قصوم وتفدر قوم الليل هذا على تجاجته ربما صلى الله الرحى هذا عنده اعمال صالحة يعني اهلك معهم يا ربي ان فيهم ابتك فلا فقال الله تعالى به تبدأ هذا اللي خلي ان تمدح جبريل به تبدأ هذا الصالح اللي يقوم لأنه هو أول واحد نزل عليه العذاب هذا الذي يقرأ القرآن ويقومه سباحا ومساء هو أول واحد عذبه هذا الذي كلما مر بثقيل تصدق عليه هو أول واحد نزل به العذاب قال الله فيه تبدأ ليش يا ربك ليش قال فإنه لم يتمعر وجهه فيه طبق يعني كان يرى المنكرات والأمر عنده حاجز كما بأن بعض الناس مع الأسف يدخل إلى البطالة ويرى يعني رفضا كاملا للمضي بالمجلات فاسده وأهدي عنده تأخي كل كلمتين للبيع حتى لو كان يعني مستأجر في هذا المكان ولا يملك أن يغير على قل يأخي أعطيه كلمتين من باب معذرة إلى ربكم ولأنهم يستقون أشعر نفسك أني ما أرضى هذه المنكرات أنها ليست طبيعية عندي قل ترى حرام أن تبيع هذه الأشياء رأيته يبيع السجار والدخان قل حرام أن اكتبيع هذه الأشياء دخلت إلى مكان معين وفيه موسيقى ومعازم يا جماعة لاتم الله خير أطلعوه هذا حرام على سباب واقفين وانت ذاهب الى المسجد يا سباب بارك الله بكم طلوا حتى لو كان في نفسك انهم لم يطيعوك اهم شيء ان تفقط اتبعك عن نفسك اذا اصطبت استدعت ان نكت عذابك الله تعالى لذلك سبب عذاب ذلك الرجل مع قومه انه كان يرى المنكرات وقاضع اللي يمر على اضحاب المنكرات واهدي يروح يصلي الله تعالى ما يجين فقط صلاتك وصومك وعبادتك وتقربك ما لم يكن لك تأثير في الواقع يأمر بمعروف ينهي عن منكر في الارض ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن من انجينا منهم ما دام انك ما تنهى عن الفساد في الارض اذا ما فائجا من عبادتك وطراتك. لو كان حبك صادقا لأطعته لا الا المحب من يحب مطيعه لو كنت فعلا محبا لرب العالمين لم ترضى ان يعصى الله في كل موطن وانجزات هذا لو كان حبك صادقاً لله أما أن تكون المسألة فقط والله يصلي لو صن الليل وقمنا النهار وانتهينا ورأينا المنكرات ولم ننكر ولم نتكلم يُشك الله أن يعمهم بإعتاب من عنده كما قال عليه الصلاة والسلام ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو الله أن يعمهم بإعتاب من عنده وقال صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تقصرنه على الحق قصرا ولا تعطرنه على الحق أبرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم يدعو قوام الليل وقوام النهار والمتصدفون وقراء القرآن ويدعو الناس الذين ربما رأى الناس فيه مصطلاح والثقى يبدأون يدعون اللهم اسكنا إذا انقطع عنهم الغيش ويدعون اللهم اشتف عنا الأمراض ويدعون بأنواع الضعاء ولا يستجاب له يقول ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهنا فترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر هو من أسباب عدم إجابة الضعاء الذي يقول يا اخي انا ادعو دائما لولدي انيسة المرضة وادعو لزوجتي أن تففى وان الله حالها وادعو لأخي وادعو لنفسي ومع ذلك لا ارى اجابة نقول الداء والدواء عندك داءك موجود والدواء اذا اردته موجود فالداء هو ان دعائك لا يستجاب والدواء ان تبحث فيما يحول بين دعائك وبين ان يستجاب ان كنت من يأكل مالا حراما أقض مطعمك تكون مستجابة دعوة يا أيها الرسل كلوا من الطيبة وعملوا طالحا إذا كنت ممن يفرق الأمر بالمعروف ويهمل الله عن المنكر اعلن أن هذا أيضا سبب يجعلك لا يستجاب دعاك كما قال عليه صاحب السر ثم يجعو خياركم ليس الناس العاديون لا يدعو حياركم ثم لا يستجاب لهم بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض يعني يبدأ الخلاف والفقومات والشقاق يقع بين الناس فيقع الخلاف بين الإخوان وبين الأطوات وبين الأسواج وزوجاتهم وبين الجيران وبين الأحدة والزملاء إذا ترك الأمر بالمعروف فنيع المنشر ضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا معذرا ومصورا لحال الناس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الناس كثمان فيه الناس واقعون في حدود الله واقعون في المعطية وفيهم الناس قائمون عليهم بمعنى ينهونهم يذكرونهم خوفونهم من الله يأمرونهم بالمعروف ينهونهم عن المنكر فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالا تريحين وأنهم يعيشون في مجتمع واحد ويستحون في سفينة واحدة إلى صابها خلل وقرق الجميع، خرق الصالح والطالح قال عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة هؤلاء المجموعة من الناس اقبلوا يريدون ان يتأجروا سفينة اخذوا هذه السفينة اتتأجروها او اشتروها فلما اقبلت المجموعتان هما مجموعتان من الناس سريقان كلاهما جاءوا وتشاركوا في قيمة هذه السفينة طيب الآن يركبون في السفينة السفينة فيها امتنة افضل من بعض فيها الطابق الحلوي المتعرض للشم والهواء العليل وفيها الطابق السفلي القبو يعني الجو ربما كان غير جيد ومظلم ويعني ما يتعرض للشم فالكل يريد الطابق العلوي فيدخل فتسهاموا يعني عملوا بينهم طرح قال صلى الله عليه وسلم فأصاب بعضهم أعلىها وبعضهم أسفلها. فريق من المجموعتين صار في الاعلى واقبلوا وضعوا مساعهم فرسوا بخطهم وجلسوا في الاعلى يسمون الهواء العليم ويستمت ايضا تطيبهم بما ينفعهم والفريق الاخر صار في الاسفل الفريق الذين في الاسفل اذا استقوا الماء اذا احتاجوا الى ماء من البحر مثلا سيغفلون مانيتهم او مثلا سيغفلون ملابسهم او احتاجوا الماء لأي يعني شغل من الاسفل كانوا يأخذون تلوهم ويصعدون الدرج ويمرون بمن فوقهم ثم يلطون الدلو في البحر ويأخذون الماء وينزلون مرة ثانية. الناس الذين فوق تأذوا بهم كل قريم يصعد واحد ربما كان الذين في الطابق العلوي معهم عشاء لا يريدون هؤلاء أن يزعجوهم بذكرار المرور بهم أو أي ضرط من الظروف. المهم أنهم تأذوا فالناس الذين في الأسفل جعلوا يفكرون. نحن الآن كل نحتاجنا الماء نقطع الجرد ونأخذ الجلو ثم نلقي الجلو بالماء ثم يتعب الجلو بالماء ثم نسحب الرشاء نسحب الحبل وننزل مرة ثانية يا أخي استغلت طويلة فكروا في حل جعل المجموعة اللي في الأسفل فكروا في حل أن يوجد عندهم ماء من غير ما يبحثون اللي فوقهم فواحد فيهم غبي غبي أتشرح اقتراحا غبيا ادري ما بقى. قال؟ يقال قال يجما هدى المساء ندخنا ونبدأ نصعد الدرج ونصعد فوق ونلقي الزلو ونأخذ الماء ونرجع مرة ثانية يا اخي الماء تحتنا ما بينه وجنه اللي قبعة خسف يا اخي نخرج حرق في جسمنا وما لهم دخل ما محناء ذات حسابة هذا مكاننا ما هو مكانهم نخرج حرقا في جسمنا ونطلع الماء ونرتاح خبي طيب أطراً أنت إذا فعلت جارت دخل عليك الماء من غير ما تستخرجه وغرقت وغرت السفينة كلها الناس من اللي معهم مجموعة وافقوا قالوا والله يا أخي من وين جدتنا الفكرة سبحان الله يا أخي حشيب والله أنك يعني الإنسان حشيب في أذكارك فبدأوا بيسمعون الآن خلاص بيخلعون لهم خسبة من جزء السفين لأجل أن يستخرج الماء يقول صلى الله عليه وسلم فقال قائل منهم يعني من الناس اللي بناسخل لو أننا احدثنا في نصيبنا خرقا. نصيبنا ما لكم تغل فيه في البعض الناس يقول له يا اخي جسني ولا ما ادخل ما بتغلق يا اخي اذني أسمع, اسمع قرآن ما هو بتغلق يا اخي بيتي اعلك فيه صور آدمين اعلك صور اشتار احب تمثال لانسان احب تمثال لتجرة يا اخي بيتي حتى بيتي تدخل فيه فهؤلاء يقولون هذا نصيبنا نخرق نحركه نعجره نبيع نتعال به ما نشاء ما دقلكم انتم يقول صلى الله عليه وسلم فقالوا لو أننا أحدثنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذي من فوقنا اقتراح غبي لكن مين صالح؟ ولا لا؟ وما هو قصدهم أنهم يغرقون السفينة؟ لا شوف الكلام الجميل مساجين يقولون ولم نؤذي من فوقنا أنت أصلا إذا خرقت السفينة سهلقهم ما هو بتأذيهم يقول صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا الناس العقلاء اللي فوق انشروا هؤلاء وما ارادوا لو قالوا لهم العموم هذا نصيبكم افعلوا به ما شئتم نحن لا دخل لنادكم بكم اهم شيء نصيبنا لا تقربوا منه اما نصيبكم افعلوا اللي تشاؤون تبغون تحرقونا تذرونا تخرجونا افعلوا ما شئتم لكن نصيبنا لا تقربوا فيقول صلى الله عليه وسلم لو انهم تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا هلكوا الأولى للناس اللي في الأسفل لأن الماء بيدخل عليهم قبل ويهلكهم وهلكوا جميعا يقصد به الأعلى قال فإن ترسوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم قال تعال هم على كيفك نحن في سبينا واحدة نحن في مجتمع واحد انت من حقك ان تفعل ما تريد لكن ايضا انا من حقي ان اتم رايحة التي لا تؤذيني فليس من حقي انك تدخن امامي يا في انت من حقي انك تلبس ما تريد ومن حقيك ايها المرأة تلبسي ما تريد لكن من حقي ايضا اني ما اعودة في عيني اذا في الشارع انا اذى بعيني اني انظر الى عورات تنفي الشارع من حقي اني ادافع نظر عيني وانكر عليك يا طب ستري فليست الحرية على اطلاقها فيقول صلى الله عليه وسلم فاين سركوهم وما ارادوا هلكوا يهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم بالقوة واللغطيت تعال انزل اخذ السأس واذا اصروا ان يخرقوا السفينة ربطهنك وسلت تخرق السفينة على كيزك وتهلكنا كما تريد يعني لما كان تبثيرك سيئا وتبيه وغبيا نحن نهلك معك قال وإن أخذوا على أيديهم جاءوا في البداية أنكروا قالوا لا يا جماعة ما يصلح قالوا ما دخلكم ألا بخرق عندها يستعملون القوة لموت الحياة ما يبلع قال وإن أخذوا على أيديهم نجو ونجوا جميعا مثلما ان سرالك انسان فردا معه ادرس مخدرات شوف يغرسها في جراع مثلا فتقبل اليه بالقوة وتمسع يقول يا امام شا غلط جثني ولا جثني المخدرات انا شاريه بذلوتي ولا بذلوتي يا امامك اخل فيني فتقبل اليه وتمعه بالقوة وتأخذ على يده ثم تجد انه بعد ذلك يدرك أنك ما أردت إلا مصلحته فيشكر لك ويدعو لك وإن لم يذكر لك ويدعو لك اليوم يدعو لك في فجأة أو يدعو لك يوم القيامة لأنك حلس بينه وبين سحل المنصرة إذن هذا هو حال الناس اليوم في تفينة المجتمع شون الإنسان يجمعا يقول أنا ما علي إلا من نفسي أنا الحمد لله أقلني أنا الحمد لله زوجتي وبناتي يعتنين بحجابهن أنا الحمد لله أولادي كلهم يصلون في المسجد أنا الحمد لله ما أغشاب أحد أنا والله الحمد في يارضي مريئة القرآن والذكر ما علي من غيري يفعل ما يشاء أنا إذا جاءت رجازة أسافر إلى مكة أسافر إلى جنج مباح و مثلا أتخذ السياحة التي ليس فيها منكرات أما غيري كلو يسافر إلى جهنم أنا ما لي دخل فيه نقول خطأ فليجب عليك أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ورب العالمين لم يسألك يوم القيامة فقط أنت ماذا عملت سيسألك أيضا عن المنكرات التي رأيتها ولم تنكر ولم تغير فكر الله تعالى لنا حان قرية لبني إسرائيل وهذه القرية اسمها قرية أي ايضا هذه القرية على شاطئ البحر وربما ربما انك لو ذهبت الى شمال المملكة الى حجر وهي في اقصى الشمال على شاطئ البحر الاحمر في الشمال تماما اذا كنت في حجر ترى اي له امام عينيك هي في فلسطين لكن مستن الان ترئيد تراها امام عينيك بينك وبينها بحر ربما لا يتجاوز العشرين كيلو تقريبا مقطع البحر بينك بينها وترى ايضا العقبة الأردنية، وترى طابة الوصرية وانت في حجم السعودية فهذه القرية اللي موجودة الى اليوم يسمونها ايلاغ هذه القرية يعيش فيها مجموعة من بني اسرائيل ذكر الله تعالى صفتهم في القرآن هؤلاء يعيشون على طيب السمك يتجون من السمك يأكلون ما زاد عن حاجتهم ويعني يسترون به ملابس يسترون به آنية يسترون به ما فكانوا طوال الأسبوع السبع أيام كل يوم شغل شغل شغل ما فيه وقت للعبادة فأمرهم الله تعالى أن يخصصوا يوما للعبادة ما قال خصصوا سبتة أيام للعبادة ويوم واحد يستغلوا فيه لا من رحمة الله تعالى قال يريد يوما واحدا للعبادة والبقية يشتغل في السمك وتاجروا وأعملوا ما فيهم فاقبل هؤلاء وفعلا صاروا يوم السبت يوم عبادة من بعد الفجر الى ان يؤدر الفجر اليوم الاحد من بعد الفجر السبت الى الفجر الاحد هذا يوم عبادة اجلس مع اولادي اتعبد اقرأ أصلي هذا يوم عبادة. إذا جاء يوم الأحد أصلي السمك الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة خير. إلا هذا اليوم عبادة. استمروا أسبوعا أسبوعين على هذا الحال. السمك الذي في البحر صار إذا جاء يوم السبت يقترب من الشاطر. إما ابتلاء وامتحان من ربنا كما قال كذلك نبلوهم أو أن السمك من طبيعته تعود أنه يوم السبت ليس هناك شباك فالشاطئ في الغالب يكون عليه رزق الناس يلقون بقية طعامهم غالباً على الشاطئ وسيشبحوا في البحر سياس السمك يجد رزقاً وطعاماً فالسمك صار يوم السبت يكثر على الشاطئ ويقفز أمام أعينهم وإذا جاي يوم الأحد والإثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة في البحر فيحتاجون أن يذهبوا بخواربهم وسفنهم بأجل طيدة صار الواحد منهم يوم التبك تصلي والسمك يتحافظ اماما يعني حبيبي في البيداء يكثرها الضمأ والماء فوق ظهورها محمول ومن العجائب والعجائب جمة القرب الحبيب وما اليه وصول كلعيس في البيداء يكثرها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول استمت امامهم وهذه شغلتهم اصلا ويستغل واحد منهم لو حرجت سنارته سمكة في أي يوم من الأيام فما بالك والسمك يستطيعون أن يشغلوا بأيديهم ففكروا قالوا بنطيد يوم السبب ثم قالوا لا الله حرام الله تعالى الأمر صريح أن يوم حرام طيب ما يجوز. طيب يا جماعة ماذا نفعل ماذا نفعل ماذا نفعل سيف يوم حرام أما السمس الأحد والأسلين وبقية يوم الأسلوع الحلم السمس يوم السبت حرام علينا طيب نطيع ونسلم ونستغفر ونقول اللهم ارزقنا في بقية الأيام لا احفالوا تداتوا على رب العالمين ماذا تعرف صاروا إذا جاء يوم الجمعة في الليل على آخر الليل قبل فجر السبت يأتون بكباتهم وينفدونها على الشاطر يحتمون نصدها تماما تماما ثم قبل أدل الفجر ليوم السبت وهم قد انتهوا فيذهبون صلوا ويتعبدونا ويستغفرون يأتي السمك يوم السبت ويضع بهذه الاشتبات ويدخل فيها وهم لا احنا ما طفنا احنا نصلي يوم السبت فإذا انتهى يوم السبت وأدل الفجر يوم الأحد أقبلوا لهذه الاشتبات وحملوها فإذا هي مليئة بالسمك ثم فرغوا السمك اللي فيها ودخلوا إلى عمق البحر لاجل ان يصيد سمك يوم الاحد عاد الاحد جديد طيب السمك اللي في الشباك هذا صيد اي يوم صيد الجمعة لا ليس صيد الجمعة صيد الاحد لا ليس صيد الاحد هو صيد السبت لكن قالوا احنا ما قدر يوم السبت تحتالون على رب العالمين فهؤلاء لما فعلوا ذلك هم عصاه فيهم قوم صالحون الصالحون انقسموا الى قسمين منهم قائفه اقبلت وأنكرت عليهم قالت يا جماعة استقوا الله حرام عليكم هذا ما يجوز استقوا الله لا ينزل بكم عذاب واضح أنها حيلة أنتم تحتالون على من؟ على رب العالمين الذي يعلم السر وأحباء فكانوا ينكرون عليهم هذه الطائفة الصالحة ينهون عن الفساد في الأرض وأطبر الطائفة الصالحة وإخرى لكنهم يائسون من الإطلاح مثل الذي تقول مثلا لماذا لا تنكر مثلا وجود القنوات الخضائية السيئة في بيت اخي تقول يا اخي السج اكبر من الرجعة والامر اعظم من ذلك انت تنكر ايه وتصلح يا اخي ولو نار نفقت بها أضاءت ولكن انت تنفق في رمادي اخي ما في فائدة يأس من الاصلاح ففي مجموعة كان اليأسين من الاصلاح موجودين فهؤلاء يائسون من الاصلاح ما ذهبوا الى العصاة وانكروا عليهم ايضا وقالوا استغفر الله فعلا كلام اقوامنا صحيح لا يجوز لكم ان تصدوا لا ذهبوا الى المنكرين ذهبوا الى اقهاءهم الصالحين وقال لهم لماذا تنكرون عليهم قالوا منكر عليهم لان فعلهم حرام لماذا؟ ما يجد ننكر؟ قالوا بلى يجود تنكروا لكن ما في داعي تنكروا لان خلاص اغطل يدك هؤلاء قوم هالكون هؤلاء قوم فتاق كجار ما يتقبلوا منكم لا تنفح نتأب نفسك وذهبوا الى بيوتهم ولم ينكروا، واستمر هؤلاء يتنكروا اسمع كيف فصد الله تعالى الآن قال جل وعلا وسألهم عن الحرية التي كانت حاضرة كان البحر اين اذ في السبب اذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم ترعاء ترعاء فيهم كثيرة ويوم لا يثبتون في غير يوم السبت لا تأتيهم يعني هم يذهبون اليها فرق ان السمك يأتي اليك تفيدة وفرق انك انت تذهب وراء السمك تفيدة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم قال الله كذلك نبلوهم نختبرهم فننظر في ايمانهم وتقواهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفتكون ثم قال الله وإذ قالت امة منهم لما تعذبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا جاء قوم ينكرون وجاءت امه لم تنكر لا انكرت على المنكرين مثل المدله لما تدخل الى محل وانت في المحل تقول يا اخي ترى لا يجوز ان تبيع مثل هذه الامور المحرمة ثم يقول لك الذي بجانبك يا رجال تنصح او ما تنصح ما في فايده بطلع بس فيا اخي انت يعني لا تنكر ولا تخلينا ننكر يا اخي على الاقل اسكت كل ما امتك عن الشر فانهم صدقتوا منك على نفسك، فهؤلاء الامة اقبلوا الى هؤلاء الناصحين يقولون لماذا تنصحون يحلكم تاكسين اما انصحوا او ابتتوا قال الله واذ قالت امة منهم لما تعبون قوما لله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا <مضحك> ما اجاب الطالحون طلبة علم ومبركون أجابوا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يجتقون أنا أنكر المنكر لتحصيل أحد سببين أو كليهما الاول معذرة الى الله ان الله ما يقول لي لماذا ما انكرت اقول يا ربي انا انكرت كونه يتقبل انكاري ويطلع حالة او لا يفعل هذا ربي اليه قلوبين وطلعين من تقلبها كيف تشاء وانت الذي تهدي من تشاء سبحانك وتدل من تشاء انا اللي علي يا ربي فعلته اني انكرت معذرة الى ربكم يعدرا الله والغاية الثانية ونعلهم يستقون ويمكن يتقبل النصيحة يمكن يصلح حاليا لما ادرأت وكم من انسان يا جماعة اعطيته نصيحة او انكرت عليه بشيء فاضهر امامك الاعراض وعدم القبول ثم سبحان الله لما خل بنفسك فكر في كلامك وصلح حاله واهتدى واستقام واجره لك وانت لا تعلم لذلك اول شيء معذرة الى ربكم ثم قالوا ولعلهم يستقون ومضت الأيام على ذلك ناس جعصون وناس ينكرون وناس ساتسون عن الإنشار وهم طالحون ما عفوا كما كمعطية أولئك من الصيف لكنهم كانوا ساتسين قال الله فلما نتو ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذ من الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يسلبون لا ما قال الله أنذينا الصالحين لا أنذينا الذين ينهون عن السوء قال الله فلم نعذو عمنه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاطئين فذكر الله تعالى أن العذاب نزل فأنجى الله تعالى له الآمنين بالمعروف النهيين عن المنشر والذين عصوا اهذكوا طيب والساكتون ماذا فعل الله بهم الساكتون سكت الله عنهم قال بعض المفسرين اهذكوا مع الهالكين ويبعثون يوم القيامة على نياتهم وقال بعضهم لا بل الله تعالى واجعتهم وانجوا لكن المقصود أن الله تعالى لم يذكرهم لانهم لا يستحقون ان يذكروا وان كانوا مطلين وعبات لا يستحقون ان يذكروا ما دام انهم يرون المنكرات ولا ينكرون على اهلها لذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه مصلحون ما قال اهلها صالحون لا ما يكفيه لأجل ان تعدر انك تطلي آخر الليل وتقوم لطلاة الفجر وتتصدق وتعتمر كل اسدوء لا ما يكفي. لا بد ان تكون مصلحا وليس صالحا فقط قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وآدها المصلحون ولما قالت ام سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ان اهلك وفينا الصالحون معقول يجينا حذاب علينا جميعا وفينا ناس صلونا الليل ويقومون ويصدقون أنهلك وفينا الصالحون فقال صلى الله عليه وسلم نعم نعم تهلكون في قالوا نعم متى إذا كثر الخبر متى يكثر الخبر ويظهر إذا سكت الناس عن الأمر بالمعروف أنه عن المنكر ليس هناك غاية أيها الإخوة والأخوات أن يدون المنكر فقط هذه بلتك غاية عظمى لكن الغاية التي قبلها أن نعبر أمام الله يا أخي وأن يبقى فاعل المنكر يكبر أن هناك من الناس من ينكر عليه أذكروا أن أحد المتائف في جامعة المنكر ألقى وتكلم عن هذه الشعيرة عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال ضرب مثالاً لصلاب الذين بين يديهم قال لهم أيها الشباب كم يوجد منكم من طلبة العلم والأخيار قالوا والله الجامعة مليئة كلية شريعة وكلية تولدين مليئة فقال لهم البقالة التي أمام بوابة الجامعة كم طالب يوميا يشتري منها وهو خارج هذا يأخذ لبان هذا يأخذ عطير هذا يأخذ خبز هذا يأخذ حاجة لأهله بحكم أنها مقابل بوابة الجامعة قال والله يا شيخ يمكن يدخلها يوميا ما لا يقل عن خمفة آلاس مقوّع يومياً كل واحد ياتب حاسب قال أليس هو وهو يحاسبكم الرب الذي وراءه يبيع دخان قالوا بنا قال عندكم شك أن الدخان حرم أليس الله تعالى لا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس والدخان في سبعة سبعة عشر دليل من القرآن على تحريمه. قالوا بلع دخان حرط قال لو ان كل واحد منكم وهو يستري انكر عليك يعني بمعنى انا جئت واخذت ماءا وانا اضعت في الفيس قلت اعوذ بالله دخان حرام عليك وحسبته وطلع كلمة كذا وانا طالع الثاني اخذ عصيق وضعت في الفيس قال استغفر الله دخان حرام عليك وطلع الثالث اخذ خب وحطه في الفيس كان استغفر الله دخان هذا كذب وطلع الرابع وهو واقفة حطه في الفيس وعطاه كلمة مثلها البائع سيف إن شاء الله، بارك شاء الله فيك، داك الله خير، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. خمسة آلاف كلمة تأتي يومياً إن شاء الله. يقول الشيخ، يقول <تصفيق> تتوقعون بعد شهر ما الذي يحصل له؟ قالوا إيش؟ قال توقع بعد شهر يحصل له أحد شيئين. إما سيضبط بيع الدخان أو سينجني. فلان، إما يضبط بيع الدخان ولا بينجني. لأن خمسة آلاف واحد يوميا يعني في السهر سبعة وخمسين ألف كلمة حرام حرام حرام حرام كم ثقافة لكن لأن الجميع يمرون ويقولون يعني هذا شيء مسموح ببيعه وهو أصلا يربح من وراءه الله أصغر بيكلمه مني يقبل أردك أنفسه عسى الله يهدي ويمفي لأن الجميع يفسد تجد أنهم لا يجدون من يأمره ومن ينهاه لكن لو أن الجميع شعر أنه مطالب بذلك وأنها واجبة عليه كما قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد القدري الذي رواه مسلم يقول بأبي هو وأمه صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرى رأى كنت كبيرا صغيرا رجلا او امرأة حراً أو, أو او رقيصا او على أي حربيا اعجليا فقيرا غنيا صحيحا فقيما من رأى منكم منكرى كيف يتعامل معه فليغيره كيف غيره يا رسول الله فليغيره بيده يعني ببيتك مثلا عنك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى بيته يوما وقد كان قادما من سفر فاذا عايشة قد علقت كراما فيه تصاوير على تهوة لها على نافلة كرام كتارة فيها تصاوير مرسومة باليد صور اشخاص مرسومة باليد أما إذا كانت هذه الشتارة عليها صور سيارات دفن أشجار جائز لكن إذا كانت صور أسحاب على ما يجو فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا عائشة ما هذا القرام ما هذا يا عائشة فحائشة هي ما تدري حرام. بيّنت له عليه الصلاة والسلام أنها تذيّل البيت له وقال صلى الله عليه وسلم لا ان الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة ثم اصبر صلى الله عليه وسلم وحتكه وهتكه اقبل وهتكه مسك بيده وجره فانقطع من على الجدار طبعا هم كان بالتابق ايضا يعني قطعه سهل ان البيت منطيل ويضعون القماش ويغرسون عودا هنا وعودا هنا وخلاص طابق الاسبار عود مثلنا فأخذته عائشة وقصته نصفين وصنعت منه وسادتين سينته بحانة. لذلك ذكر العلماء أن الصور إذا كانت على الفرش الذي يوضع على الأرض في الجاز أو كانت على المفرش الذي على السرير مثلا أو كانت على الكنب الذي يجلس عليه أن هذا جاء لأنها مهانة يجلس عليه وربما قال عليه الصغير ونحو ذلك أما إذا كانت الصور مكرمة بالمثلا ان توضع في برواز وتوصب على الجدران او توضع فوق الطاولات او, أو نحو ذلك او بعض السماثيل التي يضعها بعض الناس جينة كثمثال على طورة جمل او على طورة غزال او غير ذلك هذا حرام ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا طورة فاذا كان السيء تحت تطرفك تحت سلطتك مثل بيتك الزوج الأب الاح الذي له فنطة في البيت كان يكون الاكبر او يكون تأثير في البيت فانه يجب عليه ان يغير المنكر بيده لكن باسلوب مناسب باسلوب مناسب قال يغيره بيده فان لم يستطع فبنسانه فبنسانه يعني يتكلم معه بكلام حتى يغير به هذا المنكر وينبغي ايضا عندما تغير باللسان ان يكون اسلوب لك المشكلة يا جماعة احيانا يكون انكار المنكر بمنكر بمعنى انك الان تمكر منترا باسلوب خطأ وباسلوب المنكر فيؤدي الى ان يعظم المنكر وأن يكبر الاصل ان يكون انكار المنكر بغير منكر وان يكون الامر بالمعروف بالمعروف بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أثنا على الذي أمامه وهيأه لقبول النقش والتوجيه يهيئه يتلطف معه مثل أراد عليه الصلاة والسلام أن يقدم وطيحة بن جبل يعني أن يمره بالمعروف لأجل أن يقول ذكرا بعد انتهائه من الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم له يا معاذ ما قال يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة مباشرة لا هيأه قبل ذلك وتلطف معه لأجل أن يقبل الأمر والنهي قال يا معاذ والله إني أحبك أي شخص يقول لآخر والله إني أحبك تتوقع أن يقول له بعدها مثلا أزوجك ابنتي سأعطيك مالا ولحو ذلك يعني من مقتضيات المحبة فقال يا معاذ والله إني أحبك فهشى معاذ وبكى وفرح وتبكر وتهيأ قلبه لقبول أي كلام فقال عليه الصلاة والسلام فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خلاص قبول لكن هيئه وتلطف معه صحيح أنه قال فليغيره بلسانه لكن كذلك عندما تغير باللسان ليكون اسلوبك رطيفا حسنا رفيقا جيدا حتى يقبل منك الشخص الذي أمامك وقال عليه الصلاة والسلام يوم وقد مر بطائفة من قبائل العرب وكان يمر بطوائف من قبائل العرب وكل قبيلة لهم اسم بنو عبد العزه بنو عبد الله بنو كلب بنو وكان يبر دعوهم من الى الاسلام منهم من يرضى ومنهم من يرد عليه حوله فمر عليه الصلاه والسلام بقبيلة من العرب كبار اسمهم بنو عبد الله بنو عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله ان الله قد احسن اسم ابيكم شوف هذا الدخول الجميل لأجل إنشار المنكر الأعظم اللي هو الكفر. قال إن الله قد أحسن اسم أبيكم فهم الأنيس رحون ويسبجون أي والله اسم أبينا جميل أحسن من عبد العزة وعبد اللات وكلب وحمار ما أدري إيش إن الله قد أحسن اسم أبيكم ثم قال تدخلوا في الإسلام وعبدوا الله وبدأ ينهاهم عن المنكر الذي هم قائمون عليه اللي هو الشرك لله تعالى الذي هو أعظم من خلاص. كذلك أنت ما تريد أن توجه دخلت إلى مثلا مجلس لأحد زملائي وفيه صور معلقة على الجزران صورة أبي صورة أولاد ونحو ذلك لا يجب أن تعلق الصور لا يجب أن تعلق فأقبلت إليه وقلت له مثلا تريد أن تنصحه الآن تغير المنكر بلسانه قلت ما شاء الله هذه الصورة في الوالد قالت لي والله الصورة في الوالد الله يرحمه فتقول الله يغفر له ويسكن جنات النعيم يدلك ما شاء الله جهد كثير قال والله يا أخي أحد احب والله الله يغفر له ويرحمه فتقول انت الله يتعالى في جنات النعيم لا تنساه من الدعاء والاستغفار له ولا تنساه من الصدقه ان لك ذلك ترى رب العالمين يرفع درجات بدعائك الذي تدعوه له الآن هو فتحت قلبه لقبول النصيحة ولقبول التوجيه والنهي عن المنكر ثم تقول له لكن ايضا ترى من البر بأذيك ان لا تعلق صورته لان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وذكر بعض العلم لأن الصورة المعلقة على الجدران وقال بعضهم من الصورة مطلقا فعنكر تعليق يصيبه مناسب او مثلا وجدت عنده في المجلس بعض التماثيل. تمثال على صورة جمل ولا على صورة غزاء ولا فكر ولا نحو ذلك قلت له ما شاء الله والله في كورة المجلس حتى ال الدهان الذي على الجدار جميل والشكيف جميل والكنبات ما شاء الله جميلة فيطرح ويقول لكي والله الحمد لله ما عندنا ذوق ونحو ذلك ثم تقول له ولكن فرأ لا يجوز ان احتضاع هذا هذه, هذه فطفة الملائج دخلت الى مستشفى. رأيت امراضة متدرجة جالسة الاستقبال رسد في المثل فقلت مثلا ما شاء الله يعني على لطفك في التعامل مع ال ال ال الناس الذين يأسون من المرضى وعلى رحمتك بهم وعسى الله يوفقك ويحفظك ويزين ستره عليك فهي تطرح مثل هذا الكلام ثم تقول لكن يا اختي يعني لو انك اسممت حجابك. وغطيت زينتك فإن الله تعالى يقول وانا يبين زينتهم قال والله لولا اني احب الخير لك لما اعطيتك هذا الكلام أليس هذا السلام أجمل يا جماعة من ان تدخل مباشرة في الموضوع؟ وتبدأ تقول يا أختي اتق الله أنت لباسك متدرك يا أخي حرام عليك ما بي تماثيل إحنا داخل كنيسة إحنا معبد المعبد ما بي تماثيل التي بمجرفت أعوذ بالله معلق صورة أبيك اتق الله يمكنه أدب الآن في جهنم صلوها الصورة لا تقول مثل هذا الكلام دائما فليغيره بلسانه يكون بأسلوب جميل حتى الشخص الذي أمامك يقبل ليك هذا التوتير وهذا الترطف عندما تريد أن تقدم إليه هذه النصيحة أو تنكر هذا المنكر قال ليغيره بيده فإن لم يستطعت بلسانه فإن لم يستطعت بقلبه وذلك أضع كل في رواية قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردا يعني إن لم ينكر يجماع حتى بقلبه هذا أعوذ بالله ما في قلبه إيمان هذا خرق. قلبه قد هئم عليه وقدع عليه إلى درجة أنه لا يعرف معروفا ولا من منكرا كما قال صلى الله عليه وسلم سأرد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو قال عودا عودة الفتن فتن حرام, حرام فتن حرام فتن المتعبدة سأرد الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو قال عودا عودة قالت أيما قلب أنكرها قال لا الله حرام نكت في قلبه نكتة بيضاء وأيما قلب تشربها تكذب منكر أو وقع نكت في قلبه نكتة سوداء طبعا تمر السنين، وهذا ينكت عليه نكت بيضة على القلب والثاني ينكت نكت سوداء حتى يسود القلب ويبدأ السواد يكون فوق السواد قال حتى تصير القلوب على قلبين على قلب أبيض كالصفاء لا تضره بثنه ما دامت السماوات والأرض قلب قلب أبيض كالصفا كالصفا كالحجر الصفاة البيضاء لا تضره جسنا ما دامت السماوات والأرض بص الله ما يجعل كبار قال وعلى قلب أسود مرداد كالكود مجحيا يعني مرداد متلبد عليه السواد السواد بعضه ظلمات فوق قلب صار أسود بأسود قال اتود مرباس كالكوز كالكأس الذي صنع من فخار ثم قلبته على الارض اصبح مجرما من داخله كالكوز مجحيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يصبح ما يفرق بين اللي معه نصوات واللي معه زجارة افضح. افضح. كل شيء عنده عادي ما يفرق بين اللي ربما يستمع الى ذكر ولا يستمع الى غنى ما عنده مسكلة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا قال إلا ما أشرب من هواه يعني لا يمكن ينكر على واحد أنك ما يجوز منك تدخن. إلا إذا كان عنده مشكلة يصربه بدي يقول يقر دخان حرام ما شاء الله ما اكتشفت أنه حرام إلا لما طار عندك مشكلة في الصدر إلا إذا دعاه هواه إلى الإنسان إلا ما أشرب من هواه عندها يأمر أو ينهى فينتبه الإنسان من علامات في القلب بغض هذا المنقل مفارقة مكانك إذا استطعت إذا كان ما في لسيلة في المفارقة مفارقة في هذا المكان حتى ما يتعوض الخلق على مثل هذه المنكرات. كان الصحابة رضي الله عنهم يفهمون من هذا الحديث أن إنكار المنكر واجب على جميع الناس في الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث مرة منكم من كمثرى فبيغيرو بيده بلسانه بقلبه صلى مرة العيد. أقبل واجتمع الناس في المصلى فأقبل الأمير ليصلي بهم أمير من الأمراء اللي كان موجودين بعد عهد خيار الصحابة رضي الله تعالى عنه أبو سعيد الخدري شيخ كبير صحابي جليل جارس في المصلى الصف الأول جرت العادة والسنة في صلاة العيد أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة يبدأ الإيمان يصلي بهم صلاة العيد ثم بعد ذلك يخفصه هذا الأمير أقبل وتوجه إلى المنبر مباشرة المطلّة مليان ناس. طبعاً الآن هذا منكر أمامهم هذا منكر أمامهم فقام رجل من الناس من عامة الناس الموجودين في المطلّة ينكر مره من تمكر بل يقبل مني ما يقبل هذا أدعم رآك أهم شيء أنا معجرة إلى ربكم قام وقال يا أمير يا أمير قال نعم. قال بارك الله فيك الصلاة قبل الخطبة. فيك نكلا فيه، بأسلوب لطيف. يقول بارك الله فيك. إذاك غير. ترى الصلاة قبل الخطبة. أنت لا متوجه المنبر تخطب فقال الأمير قتريك ما هنالك. يعني مارك شغل. لا تتدخل فيها الأمور. قتريك ما هنالك. وتقدم إلى المنبر. فقام أبو التعيين الخدري فالأول وال وال الأنام سيمر به. وقال أبو سعيد واسمع إلى الكلمة قال أما هذا يعني الرجل الذي أنفر أما هذا فقد قضى ما عليه أما هذا فقد قضى ما عليه اللي عليه إنه يأمر وينهى تسول اللي عليه بقي هالمجموعة كلهم لازم يجرون أيضا لازم أنتقون وأنتقون قوم أبو سعيد ايضا ليسقط السبع هم ظهره قال اما هذا فقد قضى ما عليه ثم امسك الامير قال يا امير الصلاة قبل الخطبة هل يجعني تحطبا لحضل الصلاة قبل الخطبة فقال تترك ما هنالك وراح وخطب ليست في القضية انه يقبل او لا يقبل القضية ان اشعر أنني أصرقت السبعة عن نفسي واستعملت الأسلوب المناسب كون الله تعالى يوفق ويهجد الرجل ويصلح حاله أو لا يوفق الله تعالى ولا يقبل ذلك الرجل هذا أمر إلا الله سنة وعلا كما قال سبحانه إن عليك إلا البلاغ والله بطير بالعباد ما قال الله إن عليك إلا الهداية إن عليك إلا إدخال الناس في الإسلام لا قال إن عليك إلا البلاغ المقطود أن الناس يبلغهم جعوة الله يبلغهم الأمر بالمعروف يبلغهم النهي عن المنكر إذا بلغهم هذا فكون قلوبهم تطلق وتتقي ويصبح ما بينه وبين الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرتفع درجات بسبب إنكارك هذا أمر آخر لكن أهم شيء أنك تفض السبعة هل أي أيها الأحبة الكرام وكما أننا مطالبون بإنشار المنكر كذلك نحن مطالبون بالصبر على الأداة يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهع عن المنكر ثم قال اللقمان واصبر على ما أصابت إلا ذلك من عزل الأمور هذا من عزم الأمور، من الأمور التي ينبغي أن, أن تعزم عليها وأن تجعل نفسك مقيمة دائما عليها. وكما أننا أيضا مطالبون بالنهي عن المنكر، كذلك نحن مطالبون بتشجيع المعروف. في معنى أننا كما نقول للمسيء أساء، نقول كذلك للمحسن أحسن. هنا بعض الناس إذا رأى أولاد يلعبون في الشارع وراء صلوا، بدأ يقول لماذا ما صليت؟ حرام عليكم أن كذا وكذا. ثم إذا رأى مجموعة أخرى طلوا وهم مثلهم كبيان لم يعطيهم ولا كريمة جميلة يسجعهم بها كما أنك قلت ونائك أتعتم كذلك هؤلاء قل ما شاء الله بارك الله فيكم يا أبطال والله أنتم رجال الله أنتم أحسن من غيركم أنتم ما شاء الله طلوا معنى المثل دائما كل الوصف أحسن يا أخي دخلت إلى مطعم ورأيت مسج الموسيقى فأنشهرت عليه كذلك إذا دخلت إلى محل ورأيته قد تغلى القرآن بصوت جميل أسمى عليه أثنى على كل الله خير وبارك الله فيكم ما شاء الله عليه يجلس كل الناس مثلك دخلت إلى محل يبيع مثلا اللوحات التي تعلق على الجدران ورأيت أن يبيع مجموعات من اللوحات على صورة مثلا بابطل الصورة هرة ولا صورة, ولا صورة أي, أي شيء من هذه الصور فانشرت عليه كذلك إذا دخلت إلى محل ثاني ووجدت لا يبيع هذه الأمور فأثنى عليه كله لك ذاك الله خير وبارك الله فيك وما تفضر ونحو ذلك حتى يعني يشعر هذا أنك تسجع أنه الغضية ليست بس خطأ خطأ خطأ كذلك اللي صح كله صح قل لك ذاك الله خير وأصلي ذاك الله خير وما شاء الله عليك دخلت إلى محل يبيع مجلناك فاسدة ثم دخلت إلى محل ثاني لا يبيع كل الثاني ذات الله خير أسأل الله لك أنت أحسن من غيرك وذلك لأنك في كل يوم يأتي مندوب التسويق يقول له اشتر مني أنا أعطيك أنا أنا لك هذه تجيب لك جبائم فإذا شجعت على الخير تبثته عليك إذا شجعته على الخير تبثته عليك أذكر أني ركبت مرة بالطائرة فأنت عادة إذا ركبت بالطائرة في الخطوط تعلي أو في غيرها عادة يكون معك بطاقة شغل الطائرة ويكون في مضيف مبيت او مضيفة ينظر الى الدقاقة ويقول اذهب من هذا الممر او هذا الممر فدخل وانا انظر امامي تلمحت الواقع مضيفة لكني لاحظت انها قد احكمت وضع الحجاب على وجهها. تعلمون ان لبس خطوط العدية هنا يضعون يعني كالقبعة على الرأس وقطع قماش تكون نلزوفة تحته فبعضهن توسعها فيخرج شعرها ويخرج رقبتها وتضع ربما أنواع من الزينة أيضا وبعضهن لا تشتري خطعة قماش بنفس اللون وتتحجب به تماما تغطي وجهها تماما لا يبقى إلا الشيء الذي يعمرونها هم إجاما بإخراجه ولا تضع تقريب تجميل ثم تلبس الغطاء الذي هم وضعوه بسهو فوق داره فلما حقب السواق أخذت مني الورقة قلت لها بارك الله فيكي الله يجزيك خير يا ليت كل المبتات مدرك عسى الله يحفظ عليك دينك واحنا ندعولك طبعا قلت هذا الكلام وانا غاضبه قليلا والله العظيم فما يقول بعضهم والله الشيخ ما شاء الله طول في النصيحه علينا ساعه علينا لا ف ذهبت الى قصري وجلست بعد ما طرنا خمسة وعشر دقائق اقبل لي احد المبتين قال شيخ محمد كيف الحال قلت الحمد لله قال انت اتقلت للمضيفة انا لستيسر ما يقوله اطلاً قلت اين مضيفة قال المضيفة بي كانت تأخذ البوردنج عند الباب قلت لها كم لكن اييي تذكرت. صح قلت لها الله يجباكي خير على الحجاب وكذا. قال والله يا خلالك دفعت دفعه الى الخير المرهب كنت قد ظهر فرحان قلت كيف قال اول ما انتهى الاسكاب انطلقت الى جميلة لها متبرجة في رباتها يعني وقالت انا شوفي أنت تقولين لي ان الركاب ما يريدون الحجاب اني انا سيفطلوني لاني اتحجر طح ان الركاب لا يريدون اني ان ينظروا الى احمر فصار وظلة العينين وكذا الحمد لله هذا الركاب يدعون لي لاني متحجبة لاني لمسلمة لاني يقول وعطيتها تفعى عالية بهالكلمتين التي سمعتكم كما اننا ننكر على المضيفات التي يتبرجن ونتعى الزالك حين تقدم الشاهد لك فأقول يا أخي الله وفقك وذلك ليس أن تضبط حجابك عليك وبناج تضعي مسأحك كما أنني أقول للمسيئة أساسي كذلك يا أخي المحسن كله أحسن ما الذي يمنعك من ذلك وجميع المسلمين مهما كان ظاهره فاسدا تعلم أن عنده من أصل الإيمان ما يجره إلى الخير نحن مشكلتنا أحيانا أننا نرى بعض من ظواهرهم فيها نوع من الفسق أو المعقل فإذا أردنا أن ننصح ونتكلم قال إبليل أصلا هذا الإنسان فاسر فاسر هذا لا يمكن يقدر منك المضيحة والله لو جاءه ملك من الملائكة ما قبلنا منك سيحول بيننا وبين بين بينما لاحظ لله من خلال كثرة المخالطة مع أنواع الناس وبعضهم يعني ربما كان يشتغل في أماكن ينشر فيها الفساس بعض القنوات الخضائية الفاسدة وبعض الأماكن اللي يبع فيها فساد ومع ذلك تجد أنه يبقى في قلبه أصل الإيمان وأنه وإن كان فيه في قلبه تسعون في المئة لكن في 10% صلاح ليش ملاتي له الأكرة في هذه ونزيدها أكثركم قادما مرة من سفر خارجي بعيد راشط الطائرة أنا واحد من المسايخ بجانب فكل جايز لندن فكان الطائرة مليئة أرب وعجام فكان فيه رجل أظن بريطاني أو أميركي أصغر وبجانبه رأة مثله وتتحدث معه تضحك معها الكتاب بالإنجليزي تباع فيه أنا قلت في نفسي هل ربما زوجته أو ابنته أو ربما صديقته فكنت أتحدث مع صاحب الذي معي غابت علينا الشمس ونحن في طاولة فقلت له اللي معي قلت له الله تبغى نصل المغرب والعشاء ولا إذا وصلنا قال لا لبقي تهبين ونطل إلى وصلنا وصلنا المغرب البلد في المقار الرياضي فلما مضى خمس دقائق قامت المرأة المتبرجة هذه وفتحت الدرج اللي في الأعلى وأخرجت حقيبتها وأخرجت عباءه وحجابه ولبست الحجاب والعباءه كبرت وصل المغرب أشهد أن لا إله إلا الله قال لي إني معي قال لي سوى تسمعي كتاب أخرجه قال لا يقول الشيخ محمد جلسان قال شوف, شوف شوف ما شاء الله اسلمت جاءت ينظر قلت استقل يا اخي ما قال انها سافرة هذه مسلمة لكن يعني ربما عندها معطية وصلت وانتهت للمغرب وخلعت العباية وصفتت ورجعت شبر فقلت استقل على وجهك وقم خلنا نصلي قال يا اخي يجوز نجمع قلت والله بعد هالموقف ما اسمع قم نصلي فقمت ومررت بها وقلت يعني طارق الله بكي ومزاك الله خير أنت ذكرتينا بالصلاة أتى الله لا يحرمك الأجر الله يجعلك مستاحة للخير مغلاقا للشرب كنت غاضب بطري والله فقلتناها كلمتين ثم قلت ونو أنك الله يحفظت لو أنك زدت على هذا الطاعة والخير أنك جعلت الحجاب عليك في هو وفي غير الصلاة قالت إذا كالله يا الله فيك ادعوا لي ثم مضينا يا جماعة هؤلاء مهما كانت غواهرهم توحي إليك عندما تنظر إليهم أنهم فاتدون أنهم فجار أنهم فساق فانتبه لا يكون هذا الشعور الذي يفع في قلبك يمنعك من أن تنكر عليهم كلا بل حتى مهما كان ظاهرهم فافدا لا يمنعك كما قال الله معذرة إلى ربكم ولا عنه ليستقر يا شيء المقصود أن تبلغ المصيحة إليهم لكن أهم في نكون بيسلد مناسب وكذلك أنك كما تقول للمسيئات كذلك تقول للمحتم أحسن أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما سنعنا اللهم من أرادنا دسوء من داخل أو خارج فكفنا شره يا حي يا بيو يا رب العالمين